إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وفقالها وقال الإنسان ما لها يوم Kristin indian إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض وقال الإنسان ما لها يصدر الناس واشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خير يرى ومن يعمل مثقال درة شر يرى يومين يصدر الناس واشتاتا ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى